أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلَمُنَّكُمْ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 آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه نهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم قل Allah biyadillahi yuatihi min yasha, waAllahu asy'ul nabiim تأمله بقري يؤديه إليك ومنهم من إن تأمله بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت قالوا لَسَلَن فيِي الأُ مَِ سَبلُ وَيقُونَ عَ اللهَّه كَذِبَ وَ يعَمُون بَ مَنْ أَوثَ بِعَهذ وَاتَّقَافَائِن الله يُحب مُتَّق alladhina yashtaruna biahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan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 بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماه ومن الكتاب ويقولونه من عند الله ويقولونه من عند الله وماه من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي إِلَّا هِيَ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا اِتَّخَذَ النَّبِيُّونَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ إن أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمُ كتابوا وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لا تؤمن به ولدوس رده. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يبغون وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والانبياء من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الله أكبر. Köszönöm Vár...